بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ من التَّوْرَاةَ هدى مِنْ قَبْلُ الفرقان لِلنَّاسِ وَأَنزَلَ كفروا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ والله عزيز ذو انتقال إن الله لا يغفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا اله الا هو العزيز الحكيم هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابها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 ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك هم وقود النار كذاب ال فرعون والذين من قبلهم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 قد كان لكم فِي في فئتين فِئَةٌ تُقَاتِلُ تقاتل في سبيل الله وأخرى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُم يرونهم مثليهم الْعَيْنِ العين والله يؤيد بنصره من يشاء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 والقناطير المقنطره من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرب ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب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 La ilaha illa kant van het begin van het begin van het begin van het begin van ومن يكفر بِآيَاتِ الله فَإِنَّ الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعنه وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أسلمتم Voorzitter, ik wil de collega's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 Hoolig, de moeder, de moeder, de moeder, de moeder, de moeder, de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 en dat je in je eigen leven een leven langer ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقى ويحذركم الله نفسه والى الله المصير قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله Weijlamaat, maar vooral op de arbeidsmarkt. En ik in dat Verschrikkelijkheid van de wet. En als je het hebt over Wauw, voor wat hij, voor wat hij, voor wat hij, voor wat hij, voor wat hij, voor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 فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم in het midden van het leven van het leven van het van het leven. In het midden van het jaar van het jaar van het jaar van het jaar van het in een meisje dat zich mij adonneert, benadert u en dat u uw moeder koopt, en u مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب إما يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقب قال كذلك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 waarvan de melekken, ja, mag je, immers Allah heeft je verhuld en verhuld je en heeft je verhuld op de wereld. ذلك من أَنْبَاءِ الغيب نوحيه إِلَيْكَ وما كنت لديهم إِذْ يلقون اقدامهم ايهم يكفل مويا وما كنت لديهم إِذْ يختصمون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 ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أما يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء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 dan heb ik u gelukkig gemaakt met een nest waarin u een vogel kan vliegen. U kan وأنبئكم بما تأكلون وما تدشرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين وَمُصَنِّقٌ لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّمُرَاتِ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فاعبدوه هذا صغاط مستقيم فلما احس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن انصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون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 قال الله يا عيسى اني متوفيك ورافعك الي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين, الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامه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 وأما الذين آمَنُوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أُجُورَهُمْ والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الْآيَاتِ والذكر الحكيم إِنَّ مثل عيسى عند الله كمثل آدَمَ وقالقه من ترى منس قال لهم كون فيقول هل من ربك فلا تكن من الممترين فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالى فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَزْوَاجَنَا وَأَزْوَاجَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ وَأَنفُسَ لَنَا وَأَنفُسَكُمْ وَأَنفُسَ مِنَّا وَمِنْكُمْ وَلَا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 Hulliya, ahl al-kitab, ta'ala, ila kalimah sawa'im, bijna, wa bijna kub. Alla naghbud illa Allah, wa la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 ها انتم هؤلاء حاججتم لكم به علم ليس لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون فكان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حَنِيفًا مسلما وما كان من المشركين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 Woedt de vrouwen in de kerk? Wat is dat? Wat is dat? Wat is dat? Wat is in het midden van het leven van het leven van het leven van het leven. En het leven van het لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع قل إن الهدى هدى الله قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أو 109. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع العليم 110. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَدَّانَهُ بِفِعْلٍ طَارِ وَأَدَّهُ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَدَّانَهُ بِدِينارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا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 Inna al-ladin yash'tuun b'ahzillahi wa aimaanihim la qalaqalhum fil wa la yaklimhum wa la wa la ilayhim wa la Levenslang En dat je daarom ook een beetje een een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس فرنوا عبادا لي من دون الله ولكن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 أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَإِذْ أَخَذَ الله مِيثَاقَ النَّبِيِّنَ لَمَا آتَيْتُكُمْ من كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ van harte welkom in het leven van de stad. En als ينشهد فمن تولى بعد ذلك فؤلاء هم الفاسقون فسبح وجدي الله يقون وله اسلم من في السماوات والارض طوعا وكرها وله يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل ونسحاق ويعقوب والأسباق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 Kijf, je het pawmen, kef, haw, bad, immen, inhim, was, en hij, en hij, Verschillende dingen. En dat is ook de belangrijkste vragen. Ik Samen zijn. En dat En dat is ook een van de belangrijkste redenen om En dat تُنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم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 يا أيها الذين آمنوا ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله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 وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يُبَيِّنُ الله لكم آيَاتِهِ لعلكم تَهْتَدُونَ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 ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين شودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون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 كُنتُم خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ المنكر وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ منهم الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ لن يضروكم إلا أذى وإن قتلوكم يولوكم الأدبار وثم لا ينصرون غربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق ذَلِكَ بِمَا أَصَوَّ كَانُوا يَعْتَدُونَ Lijst overal, van en يؤمنون بالله واليوم الاخر ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات واولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروا والله عليم بالظالمين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 مثل ما يوافقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرف قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا laat het tegendeel bepalen. Met kum.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 ان الله عليم بذات الصدور ان تمسسكم حسنه تسؤهم وان تصبكم سيئه يفرحوا بها وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ان الله بما يعملون محيط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 ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بِثَلَاثَةِ آلاف من الْمَلَائِكَةِ منزلين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 ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الارض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم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 هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرحا فقد مس القوم قرحا مثله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 waarvan de heer van de heer van de heer van de heer van de heer van de heer van de heer van de en dat je het En dat het En قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرها وثبت أقدامنا وانشرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين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 سنلقي في قلوب الذين كفروا بما أشرفوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه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 129. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يغنون بالله غير الحق ظن الجاهلية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 ولو كنت فرا غليظ القلب لا فضوا من حولك فعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا وزنت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم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 129. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون 120. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله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 الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فدرؤوا أن انفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسب أن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا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 كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون اجوركم يوم القيامه فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور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 وَإِذْ أَخَذَ الله ميثاقا الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون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 إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ واختلاف اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وعلى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ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 رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وعدتنا على رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الميعاد فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ منكم من ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بعضكم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 لا عنهم سيئاتهم ولا لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عاده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم ماواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها نزلا من عند الله